بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت مدعاد بالقارعة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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات من خاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الراضيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكه واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي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 فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه كفوفها بانيه كنوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام نخاليه وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه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 ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ وَتِينًا فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَنْ يُحَاْدِنِي وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُسْتَقِيمِ وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَتَبَّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ